الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ثم ما بعد الحمد لله الذي جمعنا بعد فريضة من فرائض الله جل وعلا نتذاكر فيها في دقائق معدودة لا نتجاوز إن شاء الله 12 دقيقة بإذن الله جل وعلا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كنز عظيم وكانوا يعلمون أن الحياة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون بحق أن استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة الحياة وهي النور في الحياة وهي التي لا يثبت الإيمان ولا يبقى الإيمان إلا بالتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم أي حياة هذه الحياة الحياة على قسمين حياة الأبدان وحياة القلوب حياة الأبدان تبدأ من حين يخرج الإنسان من رحم أمه وتستمر هذه الحياة بالطعام والشراب إلى أن يتوقف هذا القلب وينتقل الإنسان من هذه الدار إلى دار أخرى هذه حياة الأبدان أما الحياة في الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حياة القلوب التي تبدأ من حين أن يتمسك الإنسان بالوحي العظيم وكلما قوي تمسكه كلما قويت هذه الحياة في قلبه وعظمت هذه الحياة في قلبه هذه هي حياة القلوب التي قال الله جل وعلا فيها وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب فسماه روح ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في جو معين فتنزل الآية من السماء فيتغير هذا الجو تماما، ويتبدل بالكامل تصوروا كانت الخمر منتشرة في المدينة وظاهرة في المدينة ما كانت محرمة وكان الرجل يشرب الخمر وكانت أوان الخمر تصنع وتوضع فلما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذا بالرجل إذا بالرجل ينظر إلى الأواني من الخمر فيقول يا غلام أكفي الأواني وإذا بالرجل يشرب الخمر المجف في فمه يسمع الآية يرمي بها في الأرض وإذا بشوارع المدينة تسيل وتنتن من الخمور كل ذلك استجابة لقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تجرد عن الهوى تجرد عن أغراض الدنيا، تجرد عن مبتغيات الدنيا إلى أي شيء إلى الاستجابة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حياة حياة قلوب ليست حياة كحياة البهائم أبداً وإنما حياة القلوب يعلمون أن الحياة الحقيقية هي بالاستجابة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ينزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله هذه أموالي، أحسن أموالي بستان عندي اسمه بيرحاء اصنع به يا رسول الله ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح. كانوا يعيشون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم في قلوبهم ويتبع هذا التعظيم العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العمل بما جاء في القرآن لما دخل أحد الأعراب على عمر رضي الله عنه وقال هي هي ابن الخطاب والله إنك لا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بهذا الرجل، فقال له رجل يا أمير المؤمنين، قد قال الله في كتابه خذ العفو، ورم خذ العفو، وأمر بالعرفي، وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس، فوالله ما تجاوزها عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند حدود الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. في غزوة بدر كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى قائد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد لربه جل وعلا في موقف مهيب عظيم يجسد لنا حقيقة الحياة وأننا خلقنا للعبودية لله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى غزوة بدر ويقول للصحابة رضي الله عنهم وهو يمشي بالصحابة حافية أقدامهم مرقع ثيابهم ويقول لهم أبشروا فوالله لكأني أرى مصارع القوم كأن يشوفوا بجهل وهو يقتل والثاني وهو يقتل والثالث ولما وصلوا إلى مكان المعركة ونام الفريقان نام الصحابة رضي الله عنهم ونام كفار قريش إذا برجل واحد باقي رافع أكف الضرع إلى الله جل وعلا وهو محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نصرك اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهزم هذه العصابة لا تعبد في الأرض وما زال يدعو وما زال يجر إلى الله جل وعلا حتى سقطا رداؤه الشريف صلى الله عليه وسلم عن من كبه حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك السؤال اللي يطرح نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبشر فوالله لك أنما أرى مصاعر لعن القوم فلماذا كل هذا الدعاء لماذا حتى أعلم أنا وأياك أن القضية ليست قضية انتصار في معركة بأن يقتل منهم سبعين أو ثمانين أو مية لا وإنما القضية وحقيقة النصر هو تحقيق العبودية لله جل وعلا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سينتصر لكن لا بد من تحقيق العبودية فمتى ما حققت العبودية فهذا هو الذي خلقنا من أجله وهذا الذي ينقصنا في هذا الزمان تحقيق العبودية لله جل وعلا شوف عليه رضي الله عنه يأتي هو وفاطمة رضي الله عنهما فيقول يا رسول الله يشتكيان يريدان خادم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير لكم من خادم تسبحون الله ثلاثا وثلاثين إذا أخذتم مضجعكم وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله أربعا وثلاثين فذاك خير لكم من قادم يقول علي رضي الله عنه فوالله ما تركت هذه الوصية منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة صفين ما تركتها ولا ليلة صفين ولا ليلة في حياتي كانوا يعلمون أن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كنز عظيم لا بد أن يتمسكوا به ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بها بيتاً في الجنة يعني سنن روات قالت أم حبيبة فوالله ما تركت الثنتي عشرة ركعة منذ أن سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حياة عظيمة حياة غير قابلة للأفكار الوافدة من أفكار التغريب أو أفكار الضلال أو غيرها أبداً حياة قامت على الإمام بالله جل وعلا خلونا نختم يا إخوان بقضيتهم القضية الأولى أن هذه النصوص لا بد أن تعظم وعلامات تعظيم النصوص أولاً الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا أن نعظمها في قلوبنا ثالثا التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رابعا عدم الترتطع والتشدق في البحث عن العلة والحكمة في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغتنا فالحمد لله وإذا لم تبلغنا فإن الله جل وعلا حكيم فيما أمر به وفيما نهى عن خامساً الحذر كل الحذر من الرضا بأن يلغى الكلاب في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستهزاء أو سخرية أو ما شابه ذلك أو الجلوس في مجالسهم فإن هذا من أخطر الأمور على عقيدة الإنسان وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وفي الآية الأخرى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الأمر الثاني موقف عظيم العبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان كان عمره 16 سنة والده عمرو بن عاص رضي الله عنه موجود كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم كل يوم يصوم كل يوم طبعا هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عمرو بن العاص والد عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابني عبد الله يصوم كل يوم قال لا يعني ما يصلح يصوم كل يوم ايش سوى النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة ذهب قائد الأمة بنفسه إلى الشاب اللي عمره 16 سنة ليوجه ويبين له شوف كيف المنهج انطلق إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال يا عبد الله لا تصم كل يوم صم ثلاثة أيام في الشهر قال يا رسول الله يعني هو في سن الشباب أطيق أكثر من ذلك قال صم كذا صم كذا صم عشرة أيام قال أطيق أكثر قال صم يوم وترك يوم خلاص ما عاد فيه زيادة لا تزيد على هذا مرت الليالي والأيام حتى كبر سن عبد الله بن عمرو بن العاص ورق عظمه وشاب شعره فلما كبر سنه بكى وتأثر قال له من حوله يا عبد الله ليش تبكي ليش انت حزين يعني ترى السيام سنة ليس بواجب قال لا والله لا أدع شيئا فارقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبدا شوف كيف التربية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حالهم وانظر إلى حالنا حالهم لا يساومون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبداً أبداً ولا عندهم استعداد أبداً أن يتقبلوا أيّ فكرة تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما اليوم الحال لا في في فيه ضعف فيه ضعف خطير لا بد أن يعالج لا بد أن يعالج يا أخوان وإذا كان الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذه آية من القرآن هذا في رفع الصوت والجهر فكيف بمعارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بالتقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف بالاستهزاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأمر عظيم وعدتكم باثنى دقيقة نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يجعلنا من جيرانه وأن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يثبتنا على اتباعه إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى والله أعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام.